كُلُّ نَيِّ جَرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أزواج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 فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم ولا تزروا وازرة وزر أخرى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 قُلْ إنِي أَخَافُ إن صَييتُ رَبّ عذابَ يَوْم النظيمم قُل اللهَا أَعبُدُ مُخْلِ صَهُدينم فَعبُد مَا شتُم مِن دُ قُلْ إِخاسِرين الذيينَ خَصِرُوا أَنْْفُسَهُم خَصِرُوا أَنْْفُسَهُم وَأَهلهِم يَوْمَ الْ ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخوف الله به عبادها يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم اشرا فبشير غباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنا اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب افمن حقا عليه كلمه العذاب اف انت تنقذ من فينا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 ثُمَّ يُخْرِجُ مِنْهُ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يُهَيِّجُهُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ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 فَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُيَسِّرْ لَهُ يُسَهِّلْ الْعَذَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ شْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمْ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 مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَّلَهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّ قَال إِنَّمَا أُوتِيتَهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا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 مِمْ قَابِلٍ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ او تَخُ لَحِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أن لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ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 حتىََّ إِذَا جَاءُهَا فُتِحَتْْ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا وَقَالَ لَهُم خَزَنَتُهَا أَلَم يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ يَتلُونَ عَلَيْكُمْ آياتاتِ رَبِّكُمْ وَيذِرُونَكُمْ وَيُذِرُونَكُمْ لِقَاأَ يَوْمِكُمْ هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالبين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حَتَّى إِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُها وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ طَيِّبِينَ فَادْخُلُوها خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نتبوأ مَنْ تَبَوَّأَهَا مِنْكُمْ وَجَعَلْنَا لَهُ مَعَشًا وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ فَطَرْنَاهُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَتَرَ الْمَلَائِكَةَ تَحَافِينَا مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بالحق